الأول اعلم أنه على القول بأن الواو عاطفة فإن إعراب جملة يقولون مستشكل من ثلاث جهات الأولى أنها حال من المعطوف وهو الراسخون دون المعطوف عليه وهو لفظ الجلالة والمعروف إتيان الحال من المعطوف والمعطوف عليه معها كقولك جاء زيد وعمر راكبين وقوله تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وهذا الإشكال ساقط لجواز إتيان الحالي من المعطوف فقط دون المعطوف عليه ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا فقوله صفا حال من المعطوف وهو الملك دون المعطوف عليه وهو لفظة ربك وقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغذر لنا الآية فجملة يقولون حال من واو الفاعل في قوله الذين جاءوا وهو معطوف على قوله للفقراء المهاجرين وقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان فهو حال من المعطوف دون المعطوف عليه كما بينه ابن كثير وغيره الجهة الثانية من جهات الإشكال المذكورة هنا هي ما ذكره القرطبي عن الخطابي قال عنه واحتج له بعض أهل اللغة فقال معناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنا وزعم أن موضع يقولون نصب على الحال وعامة أهل اللغة ينكرونه ويستبعدونه لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معه ولا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حال ولو جاز ذلك لجاز ان يقال عبد الله راكبا يعني أقبل عبد الله راكبا وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل كقوله عبد الله يتكلم يصلح بين الناس فكان يصلح حالا له قال الخطابي كقول الشاعر أنشدنيه أبو عمر قال أنشدنا أبو العباس ثعلب أرسلت فيها قطما لكالك لك يقصر يمشي ويطول باركا أي يقصر ماشيا وهذا الإشكال أيضا ساقط لأن الفعل في الحال المذكور غير مضمر لأنه مذكور في قوله يعلم ولكن الحال من المعطوف دون المعطوف عليه كما بينه العلامة الشوكاني في تفسيره وهو واضح الجهة الثالثة من جهات الإشكال المذكورة هي أن المعروفة في اللغة العربية أن الحال قيد لعاملها ووصف لصاحبها فيشكل تقييد هذا العامل الذي هو يعلم بهذه الحال التي هي يقولون آمنا إذ لا وجه لتقييد علم الراسخين بتأويله بقولهم آمنا به لأن مفهومه أنهم في حال عدم قولهم آمنا به لا يعلمون تأويله وهو باطل وهذا الإشكال قوي وفيه الدلالة على منع الحالية في جملة يقولون على القول بالعطف التنبيه الثاني إذا كانت جملة يقولون لا يصح أن تكون حالا لما ذكرنا فما وجه إعرابها على القول بأن الواو عاطفة الجواب والله تعالى أعلم أنها معطوف بحرف محذوف والعطف بالحرف المحذوف أجازه ابن مالك وجماعة من علماء العربية والتحقيق جوازه وأنه ليس مختصا بضرورة الشعر كما زعمه بعض علماء العربية والدليل على جوازه وقوعه في القرآن وفي كلام العرب فمن أمثلته في القرآن قوله تعالى وجوه يومئذ ناعمة الآية فإنه معطوف بلا شك على قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة بالحرف المحذوف الذي هو الواو ويدل له إثبات الواوي في نظيره في قوله تعالى في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة الآية وقوله تعالى في عبس وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة الآية وجعل بعض العلماء منه قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت الآية قال يعني وقلت بالعطف بواو محذوفة وهو أحد احتمالات ذكرها ابن هشام في المغني وجعل بعضهم منه أن الدين عند الله الإسلام على قراءة فتح همزة إن قال هو معطوف بحرف محذوف على قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو أي وشهد أن الدين عند الله الإسلام وهو أحد الاحتمالات ذكرها صاحب المغني أيضا ومنه حديث تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره يعني ومن درهمه ومن صاع إلى آخره حكاه الأشموني وغيره والحديث المذكور أخرجه مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن ومن شواهد حذف حرف العطف قول الشاعر كيف أصبحت كيف أمسيت مما يغرس الود في فؤاد الكريم يعني وكيف أمسيت وقول الحطيئة إن امرأ رهته بالشام منزله برمل يبرين جار شد مغترب أي منزله برمل يبرين وقيل الجملة الثانية صفة ثانية لا معطوفة وعليه فلا شاهد في البيت من أجاز العطف بالحرف المهذوف الفارسي وابن عصفور خلافا لابن جني والسهيلي ولا شك أن في القرآن أشياء لا يعلمها إلا الله كحقيقة الروح لأن الله تعالى يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية وكمفاتح الغيب التي نص على أنها لا يعلمها إلا هو بقوله وعنده مفاتح الغيب الآية وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها الخمس المذكورة في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية وكالحروف المقطعة في أوائل السور وكنعيم الجنة لقوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الآية وفيه أشياء يعلمها الراسخون في العلم دون غيرهم كقوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين مع قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وقوله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وكقوله وروح منه والرسوخ الثبوت ومنه قول الشاعر لقد رسخت في القلب مني مودة لليلى ابت آياتها أن تغيرا قوله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك وقود النار ذكر في هذه الآية الكريمة أن الكفار يوم القيامة لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا وذكر أنهم وقود النار أي حطبها الذي تتقد فيه ولم يبين هنا هل نفيه لذلك تكذيب لدعواهم أن أموالهم وأولادهم تنفعهم وبين في موضع آخر أنهم ادعوا ذلك ظنا منهم أنه ما أعطاهم الأموال والأولاد في الدنيا إلا لكرامتهم عليه واستحقاقهم لذلك وأن الآخرة كالدنيا يستحقون فيها ذلك أيضا فكذبهم في آيات كثيرة فمن الآيات الدالة على أنهم ادعوا ذلك قوله تعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وقوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتينما لو ولدا يعني في الآخرة كما أُوتيه في الدنيا وقوله ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسناء أي بدليل ما أعطاني في الدنيا وقوله ولئن رديت إلى ربي لا أجدن خيرا منها منقلب قياسا منه للآخرة على الدنيا ورد الله عليهم هذه الدعوة في آيات كثيرة كقوله هنا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم الآية وقوله أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقوله وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا وقوله ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين وقوله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين إلى غير ذلك من الآيات وصرح في موضع آخر ان كونهم وقود النار المذكور هنا على سبيل الخلود وهو قوله إن الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته